الحمد لله رب العالمين ولا عقبه صول المتصدقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى كتاب, كتاب السيد اغادب حضراء يحيى هذا سيد اول سفيغاز ومستر ايران قرانك وحوري مستر السيد البحر يا ولا تقتل السيد وانتم حرم وكله سيد ملك ومستر سادة سادة يسيد سيدا واصل امرقص سيد ملك وحال الى حشرقه وتناول الحيوانات المصنعه ما لم يكن مملوكا ال... وملك سوها وياه حيوانات كان لا غيره is iyo ismaancinaya wax ama baxsi iska maancinaya ama waxa way aanu iska cinlaya wixii soo weerda insa ay markaa aadan bulki adigu xaraf iyo markaa waxa jira hel in amarka annawla haska fi wayahay hada hees sanshad li ibn abidin hashida oo saareena wuxuuna yahay majmuul anqhar majmuul anqhar qana oo kusoo naqliyeeyana wuxuuna yahay markaas xubnii abidin hashida oo saareena min kan ugaarsanaya ayaa loo shandiyaan ka tan mar qas xawayaan bisinka way la ka tagro ka soo logatan inuu la xawayaan inuu wax kale isku mashquulin waxyalno caas walaa istaagila bi arsaali wal akhri bi amala bi aawna akhra yaan mar q wa xawayaan diro iyo ayintu soo qabanayashay wax kale galin waxno caas shanna ayin atqo gaarsan sa lo shardiya oo wayno ayi waa illaa ay ka raso qabalin waa inuu dilay isagu markaa saxawayaan waa inuu na markaa saxawayaan culim sanna waxa loo sharqiyaa yiraahdeen xasharaadkaad oo waxaad ugaarsanayso ka waa inuu xasharaat ka ah in quraan waana hayb ilaahin to la kaluun ka buuyan waana muftee iska waxa waya wax iska mancaynaya ama qodobkiisa iska mancaynayo waana hayb min murxaas xawiyan liis bawo xubub iyo sarqim baashay tirtil tirtu akli maashay marka subax weeyo culitaankiis la laga tago qatlada dilada qatlada mu'arado waxa weeyo balark marka subax weeyo xad gudubka u dilad shayiga balarku waxa ku dilaa culitaankiis la laga tago iyo wal waana ugu walaal biljiru fimiyashad iyo fariga oo koosogal fa asbtuma warasiibay way fa asbtuma warasiibay marka halka durufka durufada khasaha waya wamaysad dadkii waxa isku yimaaday marka madadku oo maray xarawaya magaalada sadex meel u فأصبتهما مرقص عن السيبه فأصبتهما وان السيبه مليه بمرقص حويا فأمنا أحد ومع مدكود فماته ملكا ورنسي فطرحه عبدالله بن عمر باطوري وأما الأخر وكي كلمه يأفذهب عبدالله بن عمر باقي يوقسي يذاكيه وقوره بقدوم بقدوم مرقص حويا يذكيه إنه يقور عن مرقص حويا وبيقدوم ويكون قوره عن ف... آآ... آآ... فما طول انت قبلا يذكين تولا قبلا عن كور فطرحه عبدالله ما طول عيضا لنقضيه وهو عبدالله مرقص حياة ترغيسة وكينية يعني مرقص حياة إن نرحص أكدل على يصبحه أفعل أكدل معنا وآيه مرقص الإمام محمد بن حسن الشيبان نموضي يسمر في مره يحوير وبهذا نأخذ ما رمى به ما رغمي به طير فقتل قفل عن تذكاته وآآآآآآآآآآآآآآ اي نسوا عنه من خصاصا قادة الناب ويلي إلا إنو كالجيح حر... ريحي وقنافك كالجيح مويا وفليروها مويا وحدثني عن مالك أنو بلغو حصول قاري أن القاسم من محمد بكر السديق كنعا قاريروها يغدو كنعا كنع ما قتل معراضة اي نسوا اما القاسم من محمد كانو خايروكين اما قتل المعراض ويحيى مرخص بلد كدلو ايوال بندقته بندقده مرخص يعني بندقده واخا ليرا معراضكي سوو خيل غودو غدخوياا اا مرخص بندقدنا واخا يقاني مرخص ومرخص حوياا قلانقليدا قلانقليدا بندقده هدر الرصاص يدغو يقاني وقتي غندم عصري غندم يادا لو لكن مرخص حوياا قلانقليدا قلانقليدا waaqdoba la maqaasimo talo iyo qodob aan samayn wiisina wa sooaldoba tii buxta akhiri qalaalido wa dhow la maasaanka ku waxayna qalaalido asalkeed waxa weeyaan waa mar khasab wuxuu noqonayaa marka qaraararka dadka soo jeexaan dadka soo dhaxsaarto wuxuu noqonayaa dhagax wu noqonayaa hadii lagu haddii murqaas xaymarka inaad waxa weeyaan murqaad waxa weeyaan ilaa sida dawada haysto ilaa uu gelaadiso mooyaanay noqdi kana murqaabta gelaad soo taqani ya gelaad soo taqan maxamed waay hadduu stan daran uu duktormada dilno waas ka taadana waay ana suumar waay qaan tooy murqaas xaq ah waa si laaka iru sidan iyo marashada qaldhaysato bad markaas waxaa weeye waxa ugu yaraa waa ugu yaraa xidilaysaa ugu qotobineysa waxa ugu laakiin haddii uu yar sharaalisa salaaliga ma taqana haddii uu salaalisa uu dulcar ka soo boodayaa laakiin iyow meesood jaleecow busaa haddii uu waxaan ku yaraa garaadada hadda jiraa taasi waa sidan laa أهل سعونا هؤلاء هادئين هنقى حراشين طلبا قرريني طلعي طلعي حرقين بنا مجوعة لكذا أهل سعونا <تصفيق> وحين مركة والبندقة إيا مركة صحاوية والبندقة إيا مركة صحاوية قلنقل ذا قلن مركة كان مركة صحاوية قلنقل ذا مركة قل اللهم سعوه عليه عن ذلك أنه بلغ وحسوه قلن سعين مصيب قال إنوها يقضوكين عن تقتل إنسيته بما qaldo bee sayid mid arqami iyo ashaahood wuxu أن jiray in uu qutalo ama aanu qutalo in lagu dilo al imsiye tu dabeeraha marq ali siye tu marxaas xawayan xoolaha la dhaqdo dabeerfana ugu macnaa waxa weey wuxu kala saariya dabeer wax kumsiira wa xoolaha dadku ay daqadaan ama hanuqo aray ama geedan noqowaha kala hanuqdee bimaasay uqtal lagu dilayo bihi saqasiid oo gaarro meed qamiy galitaan washa wasbaayow xishaba dhaaf macnaadiga qannta kuugu jira oo adeega ku carbeesan oo adeega mar khas gowri cka toq qabsan qarta adigu ila jiraasi ugaadaan wala daqmaya taasii saxmaahab ku leeyahay تاسو خوبر قال جيهادان الخن قالن باريقو حن الله وتعالى لا رب ولا رب سوحد ما طوارقه بما اصاب والمعراضه وحن بلرك كشيي بالكو غدخي و خي واسيبو خصف مرخو حو دلاعيو و برق المقادسلا مرخا سوا وين ديل له غارسيو او شيي و ديلو اذا خزق اموديا اذا خصفا خزق صوا خصقا يريدونها خصقا وصين العقرية لكن ما حوله خزقا ويام زئل العقرية خصقا ويام سين مريدونها زئر رفيع نسخة لكن نسخة يلخل الدلم أعنى صبع الله أعنى الله أولاك واسف معنا نقرية خصقا يخزقا واسف معنا نقرية إذا خسق خص... خص... خص... مرخو الدلاعيه وبلغ المقاتلة يليه مرخو صحاو يليه أهل بوليه دل... نافك الدل لها نوقاره أيوك لأنه من وحرم أماء الكبير مرخو أصور ربما لهم قال الله تبارك وتعالى لبحيري يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من السيد تناله وإيديكم ورماحكم ya ayyu alladhina amaru bil ma'rufi wa nahy anil munkari layabnu wanaku illa bil imtixaan ya bishayil shay wa inasaydu uga dhaqamida shidii oo tan aanu ho ay gaaraysoo idii kubay qamina ay gaariyan iyo wara waluxuuru su kullu shay shirkasa oo naalahu markaa saxawayaan uu gaar aan insaan u qofku biyadii qandis soo ku gaaro arum xeemowrankiisa oo bixay in soo misraahi uu qiis hubkiisa kamida faanfadu shaygi uu ka dusiyo ama uu ka turqo wan balaq maqatisuhu dulkiisa uu gaaro fa wasaydu waa ugaad kama qaalalahu ta'ala sulaahidi yaani ayda su istinbaad hukana soo qaan taabine gaado muhiimad waa taasulayee dhidduu taasulayee marqa eh allahu subhanahu wa ta'ala halkaan soo kallaso baxaya marqa eh hadii shayga baladka ugu dhacay markuu يحدث لي عن ذلك انه سمع وحمق الاهل العلم والعلم ويقولون له إذا صابر رجل في برخواسيبا سيدوغا فاعن عليه فاعنوا او عليه غاد دشي سقيل وقيلك او مما انجيء او كلونه ايئه غير معلبه لا لم يوك ذلك سيدوغا العلم مايو الا ان يكون السهم الرغامي الرغامي واخ كان وقت غنئ لبكيسي انو ياهي موديل قلقطلو كي وقالت مقاتل السيدة وقالت مركز حمد الكينة حتى الله يشكى الله ونكشكين أحدهم غفنا في أنه يسويه ويسوي قاتله ويجري وأنه الله يكون للسيدة وقالت أن أصبنا من حياتنا بعده قد أشريسا نستطيع أن هذا كان لنا فيدي ونتحليل عن هذا إمام المالك وحكادي يا رحمه الله تعالى ونستطيع أن نقول وقالت بردد المركز وقالت برد المركز يبطيب ogaado ila wax kala kugu kalmaye maxaa waxa kale ma qofalku nidilma ogaado waxa weeyaan wax kugu kalmaye ay ayi atowbartay anahay ayaa soo kulay soo qabtay kadibna markaas waxa wayaan ama biyo ku dhaxdaco biyo ku dhilsay wixii mar ka xarabo noqoraya aygan antoberleena bixin kooda ayga tobantay maaha biyahana dadayaga dilay marqa takay ayagu dilay ba la qayaaba laakin dilay iyo wixii aad ku toobtay oo dilashaygi biyo ku dhacay ama aygu qabtayshay isagoo ay ka baxday faadib kaas asu wala marxas hadithka fiisay muslimna macnaheedu من mid u tilmaamayo yaa wuxuu leeyahay marqa midana midana ay mad wax ku waafaqsinay ay madu qow soo waafaqsinay salaan hadaw sheegayo marka hadithka fiisay muslimna ku dhaw yahay uu xudii sallallahu alayhi wasallam neefkii iyo ugaad dhii أما kadibaa sadex maalmood ka dib aad aragtay waa ku xalaal inuu qoromo mooyaanay ama aad aragto inuu isaga biyo ku ادعو يا استر معنا استمامي ويه الله اللهم صلوا عليه صلاه ها يخير البركه صاحب العلم ومغلى العلم يقول مالك سمعه ومغلى العلم العلم يقول انه اذا اصاب رجل نكم فركوا سي با faaran uu kalmayo عليه iyo dursiis mar qaldhayr uu qaldko uu kalmayo oo midba in mar qasxaan biya uu kalbana ay ay aay ahay maralaba qalatay barin lam uu kal dal ka siddooga dhaalo uribaayo ilaa ay ku no saamurgaami kalay ka ku garaynu yahay leefis moyane qaldatar uu heydlay aw bal qaw gaari ma qaatay sidii uga dha dilkeeda xataa la ay shukay laaana ka shakiin ahadun qafna fi annahu yisawu walaa xulwasnaa inta maalkama waxa uu yiri quluhu la baas dibaasmaaliba akri sidii uga dhulisaankedu wa in gaabaa canka masraxu wa in gaabaa marqasuhaw yaa haba ka magnaado canka xagaaga masraxu dilkiisa marka masraxu wa marqasuhaw yaa dilkiisa marka uu راد ما لم يابدت انت ونبلين فإذا باط مرخة وبرية حمينه يكره لك رأيسه أكله وعريتان كيسه لك هو بنات يصير راجحة حديء ونقر من وايه او iyo maalik mudawinada wuxuu ku sheegay misalana mid ka wadaxsan mudawina mudawinaddu kubraa kitaab fizas ayaa wuxuu ku sheegay misalana ka wadashu mudalo madbhuu aynataan qolleenaya waay haweena wuxuu rag leeyeen in fidat macaatiluhu al jawarih aw saamo aw fiye bi'ine wqalb alwatalka sunna yaanu wuxuu midkaas xawayaan hadii dilki الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وحدث باب ما جاء ويحكم ببابها في سيد المعلمات يعني وحويا أغاد أيدا للتوابري أحياء كوصة أغاريانة كوصة قبطان واتلاه قدام طويري يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات مما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونه من ما علمكم الله فكلوا مما مسكن عليكم وحي كويديان بلين مرخصان وحي لو حلالي وخاصه وحليد حلال الطيبات كلهم حيوانات ما لدي حلالي يا وحي اتوبلتين او وحي لو حارحيي اي ايها مقدمه بشمره هنقدي واي مكلمين تعلمونهن اذا توبديا او بديا وخاليد باراي قurama waxii hadii soo qabtaan واي so mukhallibina wadrisin mukhallibina hal adrisin waxaanu hala ka taajuladu allamtaahor واي allah وحدثني يحيى عن مالك عن عن عبد الله بن عمر انه كانوا فينا في الكلب المعلم ايلا توبري كل عماء اوسك عليك حو كوسو قبطو ان قتر حدود ديله يوينم يقتل حدود الديله يعني حدود ديله دواسح حدود ديله دوات قوله عاد كو غادنا ود غوريوي انا القران كدا حروف كل ما مسكنا عليكم صله ها حدثني عن مالك أنه محمى الله سميعا ومحمى الله نافعا ويقول قال عبد الله بن عمر وحجري وإن أكل وإن لم يأكل أم ها أرى أم سلام بسأل من فيدي أنه سميع يقول صالح قال عبد الله بن عمر وحجري وإن أكل وإن لم يأكل مسألة وكان صالح يمرت أي حدو عرى دي نفتي سوء صاقبتاي أذي يكومون صاقبا صماها marka wuxuu ibna aand tahay wuleeyahay isagu marka cabdullaah ibn umar ba marka wuxuu qabaa mas'alada mas'alada caddugan allahayn marka subxaawayn inuu raaxulin ba shardi allahayno isagu wuxuu qabaa ta'wiil ah in marka wuxuu xataa ku soo qabto inuu aya wuxuu xiriir u noqor qalaaya ayay in marqas Cabdullaah ibn Umar baa akhadsi heesay. Hawduna hadii asqalaas farxul baad uu ku sheegay markaa 290 safxada 118 aya markuu ka hadlay baa wuxuu yiri in muwashayba hadith ka mutassil ugu talmaay min dariiq Mujahid Ali ibn Umar marqasahu wuxuu yiri idaa akal kalbu ayu marquu ka culmi sayidi u toborkiisa waxa kamidaba inuu markaas waxba ka culan oogaa laakiin hadduu wax ka culoo ay gaas markaas waxa weeyaan uu tobabaray ma tobarno wa sida macnaheedu dalxal min weeyna kale way laba kul abdallah nuur nadabkiisa mashhur qahu wuxuu yahay inuu markaas waxba duu hataa ka culoo in markaas la iska culayo ayuu qabalahaakiisa في مقداره وكشائكته في سلمقدي جسك صحهتنا سبحانه الله لا بوقل الحنبلي رحمه الله تعالى وحدثني عن ذلك الله بلغ وحسوا قال عن سعد بن ابي وقاص صححه سوغاري هوي حديثي سو متصل وحسوا سري ما في المصنف وصنف في جسك صحه دي جسك افراد وحاويان ايو كوسو ساري مرقه رقمكا ايو كوسو ساري رقم almiimur khaayr raabi say baayasa umu tusil hadith soo saar laakiin waa haddii dawamoo waa mursal markuu wuxuudii markaa suxawayaan ana u suule waxa la weydiiyey saad noqas aan kalim muallimi ila qatala sayd dowga markuu dila faqaala saad wuxuu wuxuu kulcun wala lab tabqa illa bid'aatu wahida qayimiro tiliyo minaka wala tabqayri ka hadin yaanu wuxuu leeyahay isku cun aygi hadii wuxuu isoo qafto ولا يرى كسوهريد الا قيبير مويان حبا دين افك مره غشاد اوو تغتت انتو غريدو انتو استقبليه يا وحدثني عن مالك عنه سمع وعحوم بغلي بعضه العلم عن العلم البركوده في البازي باسكا ونوص براها اسم النسويه هي حول العقابي والعقاب مرخ بازي وحلقو بزات با لو جمعيا كقاضي قضاه سلاو جمعيو قرغامين غومات سلاو جمعيو وايا مرخ هو ويهي والعقاب عقابك عقابك ولا واندو شمداكم لكن بازي مرخ كان لامامو دميل كتاب قصص الحيوانات الكبرى مرخ كان له رحيم الله وتعالى ايو خوليه باز نوقيب با كو سولاي بازي اي اللي يداه هو يسوانتا لكن مرخ هويا waana moodo kurbuleeyahay ama aannaas maaha bulayahay markuu xuleeyahay waa xaywaan nabigu naxay sallallahu alayhi wasallam in uuno waayay cidibuleeyahay weey markaa hayawaanku kaadlam markaa xayawaan dul kubra nabagta milahaarada iyo suugada xayawaan dul kubra wal uqaabiy uqaabka uqaabkuna isna Washington shimbir shimbiraha kimida markaa wuxuu ku bedelay ila hindiya ayuu aduug bedelay dhayra iyo saqal baalka baboog loo yaqaan بحرم حيثك يغيرك وكسغا وكا يحي المرقه ما أشبه ذلك إنه إذا كان مرقه يفقهك فهمي كما تفقه الكلاب أيد سيوي حفا أنتو. المعلمة لا توابري فلا بأس لبعثكم الصنو بأكل ماشي عنتانك قتل ليدشو ومما كي كبير سعدنا لصوه وقارسي إذا كده اسم الله مدع علاه مرخي لقو حصو على إرسالها الدلتان كذا قال مالك حجري وأحسن ما شيك أقول أقسم وصمعت عن مقلي في الذي يتخلص السيدة في الذي يتخلص السيدة وغاد يتخلص السيد اوغاد سو قوانيا او من مخالب الباز باسك عدي هيس أو من الكلب كلبي ثم يتربص به وسغيو فيموت ودمرايو انه لا يحل أكل لحم تنتكس حلال ما يعني هو حله هي شمبر في وخي هو كو سو قبت لو musulo waaya haddii sundug iyo iyo waxaan ku gaarsayso wuxuu ku soo qafto hadii aan nolosku gaadho wad gowracan hadii kala wasi culiso maheyn laakiin isla muddo kaan iyo dadka dhagay nolos baad ku gaadhay nolosada ku gaadaha gowr ciwlad degdegina waska diiso muddaas kaswaysey muddaas kaswaysey iska baxti mar qadaha hadda gabod felseebeyo sugay iyadoo in la قَالَ مَالِي بُحُورِ وَكَذَلِكَ سَاسْوَكَ لَكُلُّمَا شَيْنَ مَانْتِي قُدِلِ لَلْأَوَضُهُ على ذبح قولي عتام ريس هو في مخالب البازي إديها مرطة صحاوة ينباس لقصة هنا أو في أو أمس في أو في الكلب هلوك مريقيا هلوك أو حووة حمير أو في في الكلب فيه ملاجر بسعوليها ملاجر بسعوليها لكن ما حايم ينقرم ياه أو في في الكلب مريقيا ها في في صدغ الماء في في الكلب مد با فم بمعنى سمعه او في فج الكلب اي افكيسا وكغاريه فياترك مرقاسو صاحب صاحبو صاحبكيسو وهو قادر مسلو وضع على دبخي غوريسي حتى يقتله الباز باسو لاو دلييو او الكلب ما ايغو فانه لا يحل اكله انه سامكيسو حلال ماها انه سامكيسو حلال ماها صحيح ناي الله سعى عليه الصلاة قال مالي بحوره وكذلك ساسوك الالذي كيرمي سيده وقعد أقل يفيناله وقال يمرقه وهو حيو مصغو النول فيفرغضوء كقامل في <تصفيق> ذبح قور عيسى حتى يموت الله وكذلك ما فإن الله يحل أكل عورتان قصة حلال معها قال مالك الحراء الأمر أمر قل ما اشتروعون أن يكون سيئة عليه دوشيسة عندنا أن المسلم يقف كمسلم كذا رسال المرخوا في كلب المجوسية أيها المجوسية وفي المرخص صحويا أبضاري مرخص صحويا أيها صحوي أي غلما مجوسة سليهم أبضاري مرخص صحويا أبضاري أي وحدهم أيها المرخص ها خلد المجوسي اي مرخص حويا المجوسي اضاري مرخص حويا معود بالسيد ويان يعني هو ميد اوغاد ديبه او كاادهيس اوغاداي لو سوقبت معناه هو كان مرق ياهي معلو ميد لا سوبرهادو ياهي معلو فأكل ذلك السيد فأك... وقعد يدعو لتنقيه حلاله ويان لا بأس به وحد ما تعالى هو صغنا وإن لم يذكيه المسلم قفق مسلم كبيرنا قوروا عن به وإنما مثل ذلك كاتو ساليس وحاويان مثل المسلم قف مسلم تساليه يذبح قولعيا بشفرة المجوسي مجوسي من دولي أو يرمي كو قريا بقوسي مجوسي من قان سليسة a yw yrmyg ganai merthad bi qousi bi duusi merthad qaensadiis merthad gwaiis أو بالنملها من لايب كيسة فيقتل بها وكد لها مرقام فسيده أقاريس ذلك كاسي وذبيحة قوم عيساس حلال وحلال لا بأس ربا تنمني بأكل عريتان كيسة وإذا أرسل المجوسي مجوسين مرخوا دره كلب المسلم قفل السلماء وحاوي أيغي أباء أيغي أباريه أو أقارينايه على سيدهم أقارو كدره فأخذه صواقفته لا يؤكل ذلك السيد اوغاض على علم اينا يده كان لغورع مويانه مثل ذلك صالح وحويا مثل قوس المسلمي قفص المسلم كا كان قال سديس والنبل يلبكيسا يوي اخذو هل مجوسي فيرمي بها وكغليه استيده اوغاض فيقتله وديله وبمنزله شهرة المسلمي قفص المسلم كا كان منديس منزلته يد بخو بها وكغودع يا مجوسي مقفص المجوسيه فلا يحل اكل شيء من ذلك inta wax kamid caditaan riis xalal ma yeena kuu aqaan la ma is aanu ka hadlay shaikh rahimahu allah ta'ala mas'aladu hoorku ka hadlay wax ay tahay ayaad marka wax aad sameysay markaas ayaad marka subax wayaan ayaad ku galtaa uqaad bismillah la waati daadbuus balaatay laakiin ayga nimanka duusiya iska leh ayga sidoo waa muallim oo shuruuddiiso dhawu wataa adiga laakiin laakiin ayga waxa iska mulkiisa inuu san fuqada shafiicii rahim ayga mulki lama yiraa ashagaas ay dooraan walaaladii dhayra marka waxa wayan ma adaqti bismiillaah baatir oo ku soo qabtay waa xalaal buuleeyahay waxa lama taabuleeyo salaad u ta noqoraya mundi nag maduusiuleeyada wax ku gowracad bisigaad u qabta ka warama soo xalaal ma waa yahay taasi lama taabaqan siisaan leefkiisa buuleeyahay qof muslim ah is kale qofka ayga dilsadeena waa ayo ee ku garsanaya waa majusi weey xusuus qabta ayga xalal ma abuuleya sababtu waa maxay waa al-cibraatu bil muslimiya qofka muslimka la cibradiisa la fiirirayaa ma aha ayga iyo mundida iyo marka saxaway leebka toro ma aha de ee waa qofka muslimka iyo dilsinka uu qabanayo weenya waxa xubma baa uu wajay يحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة صلى الله عليه وسلم سورة البالي انسوا عنه آه. مسألنا الشيخ وهذا الضوء الشيخ من ذلك العبرة بالفاعل ويها أيها أيها آلات كماها العبرة لا بالآلات والكلام ماها عبره ايدا ايي الااداتي الاابات waxaa lagu waxeynay waa qofka faa'ilka ma muduusan baa soo aamusanem mas'aladan wa haddii maalix sheegana waa ijmaac ee mas'al khilaafiy ma ijmaacana waxa soo dhaqliyo marka saxa wayaan alimam waxa soo dhaqliyo marka saxa wayaan ومجلس المصالح على موضع امام مالك ايوكس ونقل لي موضع شرحة موضع جسكة الطمان مرخة صحاوية صفحابة ايوكس ونقل لي مرخة صحاوية صغاشة يتضبع اللهم استعى وعليه تقولها بس سلام مرخوا اجمع وحيني مرخة صحاوية باوما جاء في سيد البحري وحدثني مرخة صحاوية هي عن مالك وكوري اللافي عن, عن عبد الله الحامل أبي هريرة وعبد الله الحامل أبي هريرة إلى أبي هريرة وحوية أمن حجر كتابك يسعى التهذيب والتهذيب كل لويقة ترجميه اسمه رشيد وكذلك كبير الشيء في تعديل المنفعة وكذلك في التعليق المنفعة كتابك يسعى موضع شرحي لليقة انه التعليق الممجد اسمه كتابك موضع لكي مش رحيه موضع حسنة موضع حسنة شيء باري موضعي التعليق أتعلق... الممجد كتابك اسمه رخص الله مشيه برخص لكن وحي ربك تعطيه وحي المدقه عبد الرحمن كان حديث كلي وموطا كليه ابو الرحب ابي حجر حديث كلي وموطا كليه ابن حبان هو في ثقاتي تابعين بو كشغي وقت تعليل المجد حسن كين نطاج جسك لباس صفحه 600 عفوا ما لها تغرينا واي هذا صول المدقه <تصفيق> أحوالي مرخص فحويا سأل عبد الله بن عمر بويده عما لفظ البحر بضوحي صوته فالنهاه ودي لعنك لعنة تنقص وديه قال الله في محوري ثم انقلب عبد الله عبد الله مرخص ونقضي فدعى بالمصحف ومصحف كل صوق هذه فقرأ أحوالي وحل الله بسيد البحر وضع عامه باخلي حبا أيضا سيحة كنتي قال الله في محوري فرصلي عبد الله بن عمر بائد له إلى عبد الحمد يقول له ومحور قد له إنه لا بأس بأكل عنة تنقص هدف بولا الصحدي وحويا فريتان كيدو ديماليه ويجهه اللهم صلوا عليه وسلم وحدثر يحيى عن عن زيد وعاصم عن سعدين الجاري مولى عمر وخطاب ويجهه مرخص سعدي الجاري مرخص وحويا لك يعني جابو مرخص وحويا سعدي الجاري ابن الجار اياكوا ash-shaybar سعدي الجاري al-jari ibn al-jari halaa asa kusugan laakiin waxaa la yiraahdaa jaaradu waa qaryah iyo balad magaci weeyaan waa nisbatoon ilal jar waa balad ku taala madiino marka lakin isaga asalka jaaro marqabaasha al jarii baladkiisa loo isbeenaya lakintu isagoo mudu ciisoo xalilay sa'd ibn nawfal al jarii wal ilaaha uu roqada baaxri uu roqada boo ushaqay jiray dadku ka wariyay abi horeeriyo abdullah ibn umar ya kamida isaga ardaydiisa waxa kamida sayid oo aslan biya kamida marka al imam ibn asir waxa uu ku sheegay tan ku samayay qala jaamucu ul usul buu ayuu ku sheegay saga dhaxabada 400 iyo 100 mailaha taxriiban ayuu ku sheegay raxiimo allah ta'ala annu qalb xuriisalta abdullah mu'min baa weydiiyey an xitaana xitaanka weydiiyey markaa xitaanku markaas waxa wayan waa marka ay qeyqulo baadhaha barkado dilay baad marka kala oo tamooto dhimanayso seradan oo tamooto dhimanayso marka seradan leeyahay seradu dhimanayso marka seradu macnaheedu baradan qabo weeyaan seradan ay qabdan qabo dhimanayso marka balka warran hadii kala فقال الوحول ليس بي هباس ونحن بطاك وصلنا قال الساعد وحولت فيما سألت عبدالله في من عمر وعاصمة ودي فقال مثل ذلك السنة أصوك للجوابي وحدثت لي عمالك عن أبي الزناد وعبدالله من ذكوة أبي الزناد واللقب وأكوين اللقبة أكوين يسأب أبو عبدالحام بالإله مقعيس العبدالله من ذكوة بالإله وعليكم على ورحمه الله وبركاته انا بي علي بروسا وزيد من أنهما عربي عربي بن ثابت انما كانوا حي يريان كو ان ارد بما لفظ البحر ضد حيصاته والقباء سوحدات وحدث لي عقبالك على الزلال علي السلامه ورحمه الله وعفا الجاري من كمية. قريه جاره رقم 9 القريه هذا اشي اللي اسمه جريسين إنك ساعد الجارة يقولون تريني وإيام قدموا أي صواق عليهم فسألوا مروام الحكم به ويدية عما عم لفظ البحر بضوحي صوته فقالوا بحيو ليس به بأس وحيو باطاك واسونا وقالوا بحيو ليس به بأس وحيو باطاك واسونا وقالوا بحيو إذا هبتك لازين من ثابتك فاسألوهما صوت ويدية عن ذلك أرغى فمعتوا لي إيك عليها فأخبروني إي وارغمع ماذا يقولان بحيو ليهم وحيو ذاهم عنه fataawo iyo tugi fasaluma wii soo wii dheer ilaa zaman walba dadu walba iskefadwada loobahanno zaman walba waxay leedahay markaasi qariy walba iyo malka soo la joogo daaculo waa mas'aalaha nawaasish ka fadwada soo baan walow mas'alna wi sanadna azlaama Allahu wa salaatu Qur'aanka sheegay laakin dadka markaa ka qarsoobikataa haddana waxa ariga aayada tafsiirkeeda iyo markaas waxa weeyaan hukumka waxa uga dambeeyaan culimada فضواته اينا النظام يالله وحسك الصعوداء اللغته عنده الدولتراء فضواته أدوكم في السهادة يا مرخة أدوكم في السهادة يا مرخة يعني في قرية واحدات كاليساء كون مفتي كون مفتيات كاليساء يعني مفتي السحماها هو مفتي خربل ومرخة سحوا يسكى فضواته فضواته بلا عركانه وسكتوره وصده حكم بمسك قياسه وصده صده نومة ليلساء اسكلي ده مسكريه بل أدوه هدا ريالتين قر قرآن أحبت هذا كتبت لسكنده بالسؤال ويدي بالسؤال ويدي حرام ديكتها ما قررانه في راعه ويوجد حلالة تغي ويوجد ايها هي ساعة سانش هيخل ما لدينا تغيير ورحمة لها قبل أنت هي نوضب بها هي بسألنا بحا ما قرراني سابس ما قرراني سيد مي ما قرراني يا موكحش ورأي يعني بسألني الله أعلم علماته أيديه جنبك أيام حينو قطعين بسأل في السلام يقول الله أعلمتي إلا قحي الشوض أوليدا حمدها سحويا لا أدري ذي إلا قحي الشوض أياه عبادة النقطة وحال للقبعة يعني لا أدري يا الله أعلمني نقول الله لكن لا أدري ذي يا الله أعلمتي إلا قطبه أياه عبادة النقطة صلاح مراضي السعود أعرفين سوح ليه هجري في ألفية aya wuxu dhigeen من أهل min الأربعة maraah لا arba'a yagoon la adri fukun muttabi'a wuxu dhigeen markaas waxa wayan badaahibta afarta oo hooldal waxay ku jawaabi jireen isla layga garay Allahu a'lam illa adri ee adigu la midka caaya laqad bal irwada badkood markay tawaadu cayan mas'alad aan noobiye ero bas waxa illa ka jawaab leeyaa aya isaga u qalba xataa inuu ka jawaabo ayaa dalow وتغلى رعيه بكره أخاك. ولا ولدك ولا سواقص ولا بدله حدا له فائده درهمه اهو وحب له يعني مقدمات واحد تشوف في اخر الكتاب اللي يقال الزواج مليس الطلاق كتبه الله المقدمات فيه مثال كصف ابو الله بل في لي هذا نرفع هذا وحويا اور وخض الله عليه وعلى الله يعني نسألوه حبي ايه الوقت يصحى صلى الله عليه وسلم وقت يبرك اصحابنا اهل البنر اعطان لسوية لها ايه الاسفة دولة يسيبوت اه الاسوية بركة الامام بكر ابو زيدنا كتاب الاسلام التعالب استلوه حوى ياسفة عبو قهر الله عراسة وطساء بزلم وكروحة كمينة لنخلشفة والنهجلة خسفاو واحد وخص الى يراه وخصو درن ديرو ما تقنا فيه قوله لا قول قوله باكو جرى لا قوله باكو جرى لا قوله باكو جرى مساله كذا فيه قوله فيه قوله مالو مالو توحيد كاور مرخص فيه <ja>. مخاسه احس بي مساله دي مشاقه خشفك اونو بيقول داهد مخاسه حتى ما دينا وحويان خا يا نون ايه ايه ايه في ارض كذا وكذا اسكليه وا و نباتلك لا وحا اسكليه خشفه بيه ما قدر لكن يصفر بيب المساء الكبير كبير كبير جوابية يعني واحد يقول أبو عليدو كرم السلام لكل ويديو حليه جري يا رب الله أدري وأنت الداري فكل مرئ منك على مقداري بني يجري من كلف فضوضة آذاب بين يضحي لكن ماذا جواب كرم؟ الصلاح كتابه ليس أخرية له يقع أنه آذاب المفتي والمصطفتي قفك المفتيقة يا قفك المصطفتي يا سؤال شوي ديري آذاب تلقبها أي هو أي وديوه wa haw iyo kutub ala qoray aadabul fatwa wal mustafti kutub ala qoray bisilada ayda tandeebul fatwa kutub ala qoray sida loo marku wax u baahan tahay ilaadaab baabkasta aadab ad u leedahay isa socod aadada lo qornay asanno wax yar bal khaas waxa haw iyo faqa ee faatu wuxuu bal khaas faasalo ma faqaala waxna قال ذلك وحوري لا باس باكل الحيثاري خلوناكم مره صحوايان وغارسيس خولي تاقي صديم الياسيد هو غارين ايو المادوسينك والمادوسي او سو غارين ايو نانو قال في البحر وحوري هو الظهور ماءه وكبيس ظاهر فيه الحلو بقيتته بختي يسو خلاص ياه نن باجوسي هذوك كانوا لو نوكاي ولعيلنا kamo kaas soo geysaa wax halaal ah oo soo saama badda haddu ugaar kasoo majuusii majuusraa wax halaal ah looha badda haddu ugaar kasoo saaro ugaadina wiino keeno ugaadna wax leena wax halaal ma leena sababtu waa asalka nabiga xalilii sallallahu alayhi wasallam ama majuusii wax ka soo saaro ama musubi yinguunayo insha Allah tood qosaraad soo warneeyay waay qaalamar goor uu day uu kili barki la cudur dali ka ka meeytir soo baxtiya falaad duruufan saado qofki soo gaariyo dhimale yaa aray soo baxtoo ballaheebidi mana baabu tahriib aakli kulli dil laa biisibaahi midka sawar abiyaasha kamila oo bii uu saahiba riitaagii suudaab yahay aa mid caas ah oo abiyaasha kamila روحه دثري برخصه خويه ايحيى بن مالك على بريس الخولاني مري عيسى الله وليداها عربي صالهه الخشلي جلثو من الناشد وليداها ديكلو يقال عايد بن الله الخولاني با لو يقال واخلون اسمينيا جده خولان بن مالك او يسالهه الخشلي مجيصه واخله راها وا برخصه من, من الناشد ويان خلاف لكن خلافه كو جلوي عيسى مغاص لكن مشوره سسوله waa erba khas waxa wayaan aradso la saasn qalo wuxuu ku akhlu kulli diin la mid ka soobicii saaxiib uulitaan ka soobada sibaacay fahalada kamid xaramaa haram laakiin beedan ku ugaarsan karayo oo wuxuu ku leeykinayaa shadiya warabuhu laakiin ku midro warabu ah halaal dr. Cabdullaah Fadlil waah wadhasadi aan Malik tirbidi qid عن ابن الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور أكل أرضيه لكيستير شامك المدين وتقدون أكله أكل كل ذي النابي من الصباع حرام ويها قال لكم أن وحور وهو الأمر عندنا أمر قواسد وياك تيضا كيف من ذي لها الضالة لحي ورث الحوية حديثي بمصر بصصر في سيح باب التحريم أكل كل ذي النابي من الصباع ويكسر صار مرقا ويها اللهم السعوة عليه وتباله بابوا ما شباب يقضوا لك رأيس من أكهم من اكل الدواب حوله مرخص حويي عريسانكو داو من اكل الدواب وهيلاعبون صعودك عريسانكو دا بدو وحرول كسودا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير وصا يغدون معه يوم من دابة في الارض الا الله رزقها يا اره لمتك وحادثني هي عبارك انه ان احسن ما شيء هو اساس سمعه مغلى في الخليفه يو الضحه يوال بغال الضميرها باق الله بغاره والبغار بق الله ورحميده الضيرى ان هل تؤكلوا كليه لانه لا اهتمام قد تعالى قال وحيري والخيل والبغاله والحميره لتركبها تركبوها والزينه والخيل فالله والبغاله بق الله ورحميده الضيرى اللي تركبوها سادوفو لو تغلى وزينه تنقره وقال تبارك وتعالى وحيري او سيقول وحيري waa guruux iyo suu'a rawade haddii waxa waxa ay dumaray laba fuule fardal labo jiqaneey dumaray fardal labo fuule jiqaneey laakiin dad farduhu xuma gaariga ugu fiicana isaga marka subax weyn lagu lagu socdo iyo lagu tagu ها توقي برك ما يجارويا و الشيخ بوكته و هو ملخانو اودو ملخا و هو مريجه الشيخ والله سيدي اا شيخ فرديس هو دواه انا لنسوت ملخا انا قال ariya qalqa masayba aanayn waxa soo yeerlee inta marqaas xawiyan doomanno ama meelaha qalqaasna qaliga yaan walaa ayidii jilmaan toodan oo inta kubad bannaan kasoo dhareegno ama caasra soo hoyey jilmaan qalqaas anoo faras iyo sheekha ku qosocay isla saboolay dadka marqaas masaybaaray marqa waxa wayan wala balta marqa waxa wayan لا لو قريو و قال تبارك وتعالى يا وحوش الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون يعني دموعليه منها الله وحقوقا تلبايد قريدثال يا فولتا لبد لوو دفاعي كره لكن دميراها هي برخص هي برخص لكن الى لا اسداغ مخاويان لولا بل اسداهي مخا لا فولا جيلما لا فولا ديقون جيل و تو خال كفولي باد ارتيسا انوا مفعد الخوليات مرخو خوليا نب خوليدن الله يقيلي واخا لوو تيلبا باي انو عري كن لكن دبيريا بغلية واخا وياه فردي ان واخا لوو تيلبا باي كلي اه مرقاس حوياان لا فوولو وقال سبحانه وتعالى لا وحور ليد الله عليه ما رزقهم من بهيمه السلام عام ليد كروسيهو حصان اسم الله مغعره هي علام ما سيهو حصان رزقهم الهو كرزاقي ومن بهيمه السلام عام حور احمد طلق نب خوليد واخا فكون منها ادم بهيمه انعامي من بهيمه الانعامي من العليله وخبقلطره دنب خاصه ويان الاصبار الرخيوه واسفه كاشفه وخلوده هي ما صوركم فيها هي مخفوظات ما هدي لا يداو ما خلاص كنوديا waxaa la hos digay inu he ismi yahso ma fa'il ba laasiga walakha goro day mar qasifa kashfa fakulun minha wa qala li la wuxu fakulun minha ka urah wa atin wa qodiya alqani aqaf ka قالoverline wuxuu ridis waswatu wuxuu harbaqlay anal ba'isa huwa al faqiru ilu yahay wa nal muctaruqa huwa za'iru ilu yahay wa yahid qaloverline wuxuu ridis sadaqati allahu la ilaha illahu wuxuu shaqala khayla fadli wal bigala wal hamira lirrukubi wa z-zina fultan yaqruhu kuliyah wadhika wadhkuru an'ama bil arabiyyi xulala ilayhi uu sheegay lirrukubi wal akli fultan ya'rursal خرب السلام راسي و ام السلام مالك سلا سوقه لكن و هو قبا حاله ضروره ضروره مرتي ايدته ايا لو عري كراه فدوه قبا فدوه ايا دبره باقله لكن فدوه و حلال سدر قاجحه حديث أصباب في اصبابه ودليله في صحيح البخاري وحال اذا اكلنا وحن عرو نبخنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكلنا وحن دودعنا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ظهير مره خاصه لو سكنه و قال صلو الله عليه بالخاصه للعلي اي مرخصا هو يا تبرخه مرخصا هويان واخلان ويا وانا سدا ويا سلاس جواهر اهل العلم استلعه اي ويا وهي اللهم صلي عليه تلاص اه بالله نسولنا برخه وحلول بابو ماجا وحكوميده في دلود الميتته ميتله يحركه مرقص حوي ميتنه تاو ما عارف تاو سيدي بابو ماجا شنو با يفي دلود الميتته ميتله يبختي مرقص حارقيسا ويه بركوه دا في شخس اختلاف انه كجدو في, في دباغ دلود الميتته وظهور وظهراء وظهارتها على سبعه المذاهب madam oo shaafi ruuxu sheegay in markaas waxa weeyaan uu kooda xaragtas inuu ku dahaydo iyo midginta ilaa halka dawafarkii ay go'mooyaan iyo waxa ay dhaleen madamka oo madamna oo shaafi ruuxu xiiw Allahu ta'ala arimo aad u talibay aqoonta iyo xuduud madamka asalaga wariyay xarkaha wax midigu ku dahaydo iyo midigu madamka laba qaba rool oo khabaab iyo abdullah ibn umar duwayhay madam ka kala wuxuu qabaa sadaxad may marxas waxa wayan wuxuu yad horobii dibaagi jildu baakool luhud khiribka xaraka soo hilmkiisa la curay oo hilmkiisa ilo curow balaayahay ayaa marxas waxay taahirowey wixii kal laba balaano wa madam ka wasaa cimrarak iyo bisool ishaam Ibrahim Raahawi madam madam ka fado مدام كمرخص حويا اشراو حقا ضمان ظاهرويا الا لكن واحد ظاهرويا مرخص حويا هو ظاهرته ليشبهات دي كوبد ايروبيو ساسو كل ايي كو طلوكه الحقيقه ان الاضطرابات حركه بيتنا حرگده لو انتفاعي كره ايا مره سخوا ويا ظاهره ولو يال بالجبن بلكم سوق دلاساقه وقوسانه سعد وقوايسه وهي اللهم صعب. قال ابن الله تعالى وحدثني يحيى بن عن شعب الزغريه عن رايد الله بن عبد الله قالوا فقايص سبع بالمدينة قال عبد الله بن عباس انه قال يحرر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميته ميتة كانوا يعطوها كبحي بولا كانوا يعطوها كيسيه بولا تلا دون قالوا يا امره تو سنة زوجي الله عليه وسلم فقالوا وحول افرئ انت فاس بجلدها حرقد وحقد تفاعيله فقالوا خير رسول الله انها ميته ميته, ميتة ومبختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى حرم اكل لحمها وحرق ما اكلها الرسائل خلبها الحرام يرى حديث البخاري لخيم سله بلاف تامين الرجحنا السل الرجحه ضو فارقي اي بو يعني حركه من يا من من يا لكن السله لكنو خوجبنا waxaa weeyaan اي شيك سوو لا خرباي جلبكيسا حركه سووبد ظاهرويه لكن جلبكي سوو حلال فصح يقول وحدثني عن بارك عن زيد لا اصلا عن ابن وعله المصري وايه عن عبد الرحمن ابن وعله عبد الرحمن عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحبني إذا دمي قبر كل منذقية اليهاب وحركة فقط مهور وطاه ربي مسلم صصر في سيحي وحدثتك عن مالك يزيد بن عبد الله بن قصيد يزيد بن عبد الله بن قصيد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد الذي في المحامد بن عبد الرحمن بن الثوبان وائد ها هو المرخص هو يعني آه... انا عبد الرحمن عبد الرحمن الصوابع علي امي هويدي كووردي اسلامتها هويدي اتلو مجعيد الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقديم التهذيب وعليه أم... ام محمد باليده ام محمد أم محمد عبد الرحمن قايم الصوابع بيدشاي هو مقبول ابو يدي عند المسابقه وانا طبقه السخا ده كمتاويدي تهذيبك لكن مرق مريه تهذيب التهذيبك قال الإمام الميز يسعى كتابك يقال تهذيب الكمال وصدّل إن يطور مجلد ويان قال إبنى حسنه قال إبنى في سلوية قالت تهذيب والتهذيب واتوهم مجلد قال إبنى حكسي قال إبنى استغرى تغريب والتهذيب كلهم جلد ومضوعه وإنه وإنه يرد بطيئ إبنى حبابه خش في الثقات وخشها لكن إمام الزرقاني نفسه إليه الله يعرف اسمه ومن يعيده يقالبه لكن ما أقول له حويا ومحمد سكره ومحمد بيليه ويوطهي على عائشة تزوجنا من نبقى حاسية صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره هو أمري أن يستمتع بجلود البيتة بيثنه هر القادة لقوين انتفاعه إذا أدر بيغ المرطلة لقد قيوه أبو داوض يا تلمي يا نسائي إذا من الماجه أصحى وابو دو صاري في اهل البيت تلم دو صاري ما جاء في جلود البيت اذا ذريق لساي ابو صاري في بابو رف ساتي في فلسطين تاع جلود البيت اذا ذبيقد وها صاري الله تعالى صل على كيسا بابو لبس جلود البيت اذا ذبيقد بابو حبه جاء حكم في ما يطرو الى اكل البيت البيت الضغطيه لقفه النور بقليو نوعه مسائل باخصه بس الاخلاف في المسكات هنا حقوق خلافه ما جلي فالتخلاف البدا تنسى ونفطلوه و... لقماني وانا داهنه وحدثني يا حياع المهلك ان لا احسن ما شيكونا سنستمعه مغلي في الغجل لمكة ويطرغ الله يبقل لي الى الميتة ببغتها انه يأكله كعرية منها حق حتى يشبع الله ونضغيه Waa yatayduu dhigaa ka saay qaadar iyo faywaja dadu khilaa ala hageeda giran kaafton dadaha wasta iyo dadaha wasta uleeyaan ninka gaajaha ay waa yee marku leeydaaho hawayaan marku gaajadi gaajabaxo de haddii uu gaajooni muxuu uleeyay iyada wax kale haduu helo markaas baad iyo ايولا يا حضر امام المالك رحمه الله تعالى قولك اسوأ قوائنه وكذلك ليقفكو ايوه قوائنه لكن قولك لي اعله ظاهر كوائنه ونصوصه ظاهر كذا وقولك لاسوه ايام ولا ايباركو كان ليوحوري غيره باغي ولا عادي بلايه لسمح اذا احد قد بيه استهلا بارك انا اسكد بروني واحد وايه استهلا قاتل هذا الكريم الدابة واحد جنبها من قص وايه باركا امام الشافع رحمه الله تعالى استهلا وح salaas ka soo war ila waxba la روايك سناتبه جلتها راوشان laba qolbo sidada kuleeyahay sanu sheegney bal aan iska sii raajin laakiin iska ma qadgin karo iska ma sii diboon karo isla markaana waxa weey sahka ka qaadan qara way qeyb cisaguma ogo wax kale la soo siya la qayaaba wasuudala maalku ma la weeydi aan qadulli oo yidarr waloo dib galeelmaysa ti دب مرووت أو الزرع ام الزرع أو او غربان اما اري في مكاني باختي مايشي صداليكاس يعني خولاد دا مايشي ياهلا باختي مايشي وياهلا نينكنا جادوكا بخايسا خولاه داتو خوليبا باختي قال امري خوليري ان ظنها ضوم لهي anna ahla ذلك thawli منها dadka iskala wazir ama zulqaas oo qadame ama adigaasi ama adigaa uu sadiqo runa in urqumeen yahay biddarurtiy dadruugalisas hatta la yadu ila la yadu ila saariqad mid waxday oo faatoqdacad la gooyaydu qandisa raaytu waxaanu geynaya ayaa akureen ka curu midan yi dalalka biray dalalka kaajo wajda weeno bayrudu ولا ugaajadisa wax ku xidlayo yaacna ama miraha يصاحب الاكل لقوله يا واكه وما مرغب اليه وذلك سنا حب اليها كاس حجه لوكل كعاب يا من اياكله المريته طبخت جان وحكرو وان هو يسه وخشيه هذو كبقه ان لا يصدقوه الدرويس الى الارغبينه وهي يعد ان لو تريها بما اصابه من ذلك ارن وحي واسيب حين اكل المريته خير لو جخر منت عندي حتيدا لو طبخت جان وحكرو وانه هو سي على هذا الوجه وجنا abaas tareeqa markum ساعة saxta wasa ma aanan wax ka faro qabqiye ay yadu ay yadu inu had gudbo aadii marqab in had gudbiyo oo min dad kamida lamiyo darqa an lo dhig galid ila meetati daxrtiga yireedu doonayo istagaasta akhlaaqo walaasi dadka dadka xoolooyeen ku qaato wasuucu cir saxugooda wasiirani wadooga bilaanka arda dadin durar ila wax dhimasayna jirib balse lama uu kaan la waxaala waydiye kofka xoolada naga helaya baqtina naga helaya ee balka waxaan bal waydiye waxa uu xulna yahay laba inuu kala qaadena hadii uu warqad sax wayaan una islahayn yaacne midahaas badkaasi darwada iyo dibka ku hesta way kuur humeynayaan isla mar khaana tu kuugu tirimayaan oo wa mar ga tuk baa ku soo dirayaan baaqtiyey inuu ciil dhaamuulay yahay marxan soo dalaw wuxuu ka daba keenay sheekhu laakiin wuu ka badqayaa dadka barkood inay markaa yiraahdeen oo inta xad gudab daruur ay haysato gaaj aan saxraadahay iyagoo doolaya xoolaha dadkan inay ku balaysaan iyagoo saar doolaya inaa dhacada laga yaabo xeeladaas ugu leeyahay taana waayeey hawlgalkii ayo halka uu ka ka galayaa rahimu wallahu taala aqiidada marka markii la baxdinayo ilaado tub baxbixiba ku jira baxbixiga oo ay luqadeedu wan baxay baxbixiga labaad xukunkeedu waa baxay baxbixiga saddexaad waqtiyadu waa xidigeey waaya baxbixiga ee afraadi malabka u bay khaas ku tahay baaxad ka tadoalada baaxaa lo sharadiya mise qodob xiyada iyo baa soo shuruud ba baaxad iyo murka sidii dad waxa laga hadlaa marka saxawayaan ee murka saxawaya boqofka bukalafka ya murka ud xiyale ayaa xaqiiqeynaya waxa laga siya hadlaa la feedi la jidibiyo balahan laga siyaadla hakiqaddu markaa waxa weeyaan waa لما liba yidbahu al-mauludi shay maala qalay waxa laga gowracayo marka saxay magac u yahay taas waa luqadeeda intaas ka tagayna hafsud hadhaj al-asaf fadhil balay ku sheeg taareef kaas ismud liba yidbahu al-maulud ayu gashay 2975 boqol iyo 6 xaraf mid hajar waxa weeyaa waqti xukunkeedu waa sunnadu saas safi amru xiliga safi aan oo ka dhigay la way jiraane afar laftiga dadiga way ka sameeyay khaas u ahaa shan labka dadiga ismuuga laga dhigirra waa kala geyn jiraayo laba markaas waxa wayaan laftu baa laga qali qofka markaas waxa waya labka goob dhalaalba laga qali saasaran قفك وإن مكلف إيه مرخاص بحثك المرخاص صحيح صغالاتنا لفين إلا الجبية مبالا سير غاجحة ويصادها الحوية لفين إلا مجبين أيهم المعاة بيقب اللهم مرون إياه مرحة مية وحرام كتاب المرخة إذا كنا الصحيحيني كتاب في السلوية يقعناه تحفظ الموجود لأحكى من المولود كتاب في السلال الأخرية دي الله إياه وإياه 3-0 رواحنا بابتري بأو مجاوة في العقيقة يوانقلك ويحيكو قال سديد يحيى بن مالك على زيد بن أصلم عن رجل لبكور بن ملي الدوره تكبيل عربي قال وحور الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقه فقال وحور الله يحب العقوق عقوق مجلي والد والد ساق لا نقض حديث لأمود داود كنت لا يحب الله الحقوق إذا كان عقوقها ما تجعله؟ معناً ما أعيّد كرائسة صلى الله عليه وسلم وكان لأحد مدائل إلا ما كره الإسمه بقى أعيّد نبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبر الله إذا كان ولد الله وقفت الله أنه ولده من الموت فأحبّد جعلنا أن ينسوك إنه كن جوراً عن ولده الميسى فليفعل هذا السماء يؤمن أمود داود صلى الله عليه في كتاب الأضاحي باب العقيقة بسيء بابه أخبرنا أحمد رؤ اللهم صل على الصلاه وحدث لي بال عن جعفر بن محمد عن وحدث لي بالك عن جعفر بن محمد جعفر الغسوي جعفر الصادق وشيعته اي بدل لم توقف شكتاه متكمده وين لكن هو امام وين محمد شنو محمد الباقر بعلمه باقر علمه خلج حاله قوده عربي ابيو كودي محمد علي بن حسين سيف صلى الله عليه وسلم قال له يقول وزلت وي ميزانتي فعطيبة ابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار حسن وحسين حسن وحسين تما وقبل ميزانتي وزينما إيا زينما وعما كالصوم تما وقبل ميزانتي فتصدق وي سدقي ستي بزنة ذلك فضة ال... انت وحليك وفضعة أي سدقي ستي برقها وحدثني عن مالك ربيعة ابن عبدالرحمن وربيعة رغائية عن محمد العليم بن حسين انه قالوا الحر يوزرنا فأطلبت ميزانتي بنت رسول الله, صلى الله عليه الصلاة والسلام شعر حسين وحسين فتصدق مرخص يسبق حسينتي بزنته مرخص حين تنهى إليك وفضة فضاء فصلنا واصلنا يغرف باب العمل على الفلب مقابي في العقيقة عقيقة عقيقة مرخص يعني وقت قيد إيه وحي لا يصلوا كهما هذا مرخص واي هلروسان وحدد تفرق وشريعه يقال دغن حدد لي يحيى الله في عبد الله بن عمر نبي يقباه يسالو كي وديعه حد قفي نبي يقباه يسالو كي وديعه حد قفي من اهل ليرتيسك من حقيقهن اغغمر وديينجري ان لو حديك لو وديعه عطاه وسينجري اضا هو سينجري ايا حقيقهاس وكانو حيا حقوق عن اولدي ليرتيسك كاوانقله بصاتن شاتن افلافاريا اريد دوكو لافكا يوال الىتي قديغا واتي كانن المواحث 17 قيد واي الله صلى عليه طال واحد دسري عن بالك اربعه نظره ربيعه ربيعه الغي ابو الحاد ابراهيم الحارث التيمي لو قالوا حسبي تو ابي ابي ما مقلي يستحب العقيقه سواء وان قلك ولو بعصفور شمر به له ويبكي الله صوق المرأة تباديها وبحضر حدث بكي الله صوق المرأة تباديها وبحضر ويحدثني عن مالك أنه بلقوا بحسوقنا أنه عقّة إبن الله صحيح لقع الدقيان لقوانق عليه عن حسن وحسين يعني أنه وان كونت كلاها على قبسان الله وحاول يوان إيوه أرجي إيه ايو عصان إيه الصمان إيوه وحقا هو يسكونا قوانا إيهان حقاونك هو أيه <تصفيق> وحسين ابني عليم الظالم عليم الظالم من خلوه يسوي لها يعني كبشن كبشن فهو انبو كنقودعي عديد كبود ما سوصري في كتاب الباحي بابو في العقيقة بسايبا سوصري في كتاب العقيقة بابو كم يعطى عن زاريا بابو كنسوصري وحدث لي عظمالك عيشان بن عروة أن ما هو عروة بن الزمين كان وحي يعطى عن بنيه ونشي سكيك عقيقية الذكورك ولمي وليناتك ورديك ومشاته انشاء الله qalo bergu xur walaamadu waxaanu leenaa sida fiil uun qaqada uun qabna waxa weeyaan iyasiiradu ee qabno waxa weeyaan in la aha qofka marka saxa weeyaan ka xaqiiqeyna in faayndaba ay uq ka kola biyakoora dadigu way isba yihiin wariista ilaqiiqada biwaajibada sidba aha walakin la hayadu yastaxabu al amru bi aan lagu calfalalaso leeyaa wayeeyo bil amru amr khayr ka mid tahay alladii awr khaas oo lumay sala ila kasurib hadaanu duushisa allah subhanahu wa ta'ala kasulib inda raaqta yada fa wal aqqa qofka ka wanqala cala waldiil mise fa inna mahiyya bibazilati nusuki amalka marka يعني ما بحث يطلق إذا كان المحاكم ده هل يشترض في العقيقة ما يشترض في الضحايا صباحة سصل الراجي حصوش شيخ ولا يوسف يا ببلارو اوراء من مرخا سحاويه العود ولا عجفا الا معله ولا عجفا بيد وليده ولا مكسوره الا الجدبيه ولا مريضه من حنصريسه ولا يبا علماء يبي باللحمه هيرم كذا شوح بقى شوه لكن وقع في سياق اللفي تفيد العروب ولا جلدها يحرق اذا طونه ويفسر عقابها لفيده الجدبيه الا الجدبيه رب بالانو ولو صار عقابها لفيده الجدبيه وايه ورسول الصف يحمل يا إلهي السدني ويأكل أهلها إهل كذا كرب اللحمه هرب كذا ويأكل ويكذران أهل واهل كذا باللحمه هرب كذا ويتصدقون منها ويسب قيسل يعني ولا يمص السبي الماهر السبي قلبته سيو بشيء شيء ومدمي هذه الكربيده بما حستي 12 كذا هذنين ذلك kan iyo dubar inay isbiyihi uu ka hadlay laba inay marka saxawaya sunnatu ka hadlay saddex inay marka saxawaya udhiyeeba labitaay uu ka hadlay afar wuxuu ka hadlay marka saxawaya والله على ما صلوه وصلى الله عليه وسلم فرعا تكالي ووده إن شاء الله وتبره وطعنا <تصفيق>